فإذا كنت تحب الله تعالى فأحب رسوله لأن الذي أوصلك إلى محبة الله هو رسوله وبغير هذا الرسول لا يمكن أن تصل إلى الله هو الواسطة الذي جعله الله تعالى مركزا لتلقي العلم تأخذ عنه الوحي وتأخذ عنه الحلال والحرام وتتلقى عنه شرائع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يكون لنا أبا وأن يكون لنا عودا وأن يكون لنا معلما وأن يأخذ بناصيتنا إذا جهلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خصاله وهذه صفاته في حياته في الدنيا فإذا مات عليه الصلاة والسلام خلف تركته هي سنته وهي شريعته وهي كتاب ربه أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجد الناس مشغولين بالبيعات والصفقات فقال لهم أنتم هنا مشغولون بصفكم وميراث محمد يقسم في المسجد تركة محمد تقسم فاذهبوا لعلكم تلالون منها شيئا وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فذهبوا كأنما تركة حقا تقسم ثم عادوا إليه يلتمسونه حتى أدركوه وقاله له أتهزأ بنا أينما قلت من التركة لم نجد تركه ولم نجد مالا يقسم قال لهم ماذا رأيتم في البسل قالوا لم نر إلا حلقا قاموا يتحلقون هؤلاء يقرؤون القرآن وهؤلاء يرون الحديث وهؤلاء يتفقهون في الفقه لم نجد شيئا إلا قال وهل ترك محمد غير هذا وهل ترك محمد غير هذا يا قوم هذه هي تركة محمد قرآن وسنة وشرائع وأحكام وحلال وحرام هذه تركته فمن أخذ منها فقد ورث محمدا وأخذ منها بحظ وافر اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا أسألك موجبات رحبتي وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث وغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا ردته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم إني نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله كابن سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها ومثل الدنيا كسوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر والرابحون هم رواد هذه البيوت ورواد هذه المساجد الذين أغشون هذه المجالس هم الرابحون أما المتعجلين وأهل الأسواق والغارقون في الخمسة والستة والسبعة والعشرين والتلتاشر يعني هؤلاء يعني نصيبهم من الآخرة إيه يعني على قدر ما ينارون من حالين احنا قلنا الحديث بتاع كع صريح مسلم الذي فيه الحديث القدسي يقول الله ويقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسي عجزا ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو الذي صنعهم لا يسأل عن ما يفعل لو خذ الواحد منا وعمل فيه إيه ما يعمل حد له عنده حاجة دي صنعته. انت أنت صنعته. صنعك الله هل تستطيع أن تصنع نفسك غفرا غفرا شعر الضفر انت بتقلمه ده بتقصه اللي انت بترميه ده ده خده وتأمل فيه هل تستطيع صنع مثله الشعر الذي انت تحلقه وترميه هكذا هل هذا الشعر ده تستطيع ان تصنع شعرة واحدة هذا الشعر انا اذكر لك هذه النفاية التي تلفظها ويلفظه بدنك لعابك مخاطك دموعك هذه اشياء كلها انت تتطهر منها وتنظف نفسك منها وتبعدها هذه الأشياء كلها لا تستطيع أن تصنعها في أي معمل كماوي تعرف تعملها الذي يخرج منك الذي يخرج منك في الحمام ماذا لو حبس فيك ماذا يكون مصيرك اذكر هذا كله وتأمله واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وصنعك و و وليس أحد يسأله عما يفعل أبدا لأنه لا يوجد في الكون هذا إلا إله واحد سبحانه وتعالى ها؟ رب العالمين فحرم الظلم على نفسه انظر حرم الظلم على نفسه طيب تقول له يا ربي أنا مريض عيتني ليه ليه أمرضتني وتركت غيري معافا سليما ها؟ ليه واخد بالك هيقول لك ايه هيقول لك انت أصلا تدينني بشيء تدينني بشيء يعني انت تدين الله بشيء انت تدين الله بوجودك الله سبحانه وتعالى صنع هل انت الذي طلبت منه هذا انت طلبت منه ان يخلقك آكلا شاربا متكلما ماشيا قاعدا نائما انت طلبت منه هذا ابد هو الذي صنع انت صنعته وصاحب الصنعة أدرى باسرارها. يعلم سرها. ولا بد ان يخلق العافية ويخلق السقام. لازم. امال تعرف العافية منين? لما يخلي كل الناس الاحياء كلهم اعفياء. وكلهم اصحاء. وكلهم ايه? طب يعرفوا منين المرأة? طب يعرفوا من النعمته؟ طب يعرفوا يشكره ازاي? يعرفوا يحبدوه ازاي? يعرف الواحد يتضرع الى الله ازاي يقول يا ربي يا رب يا رب شفيني. يا رب أذهب أسقامي زي يعرف من الله طب ما هو أنت كان يخليك سليم زيك زي غيرك والتالي سليم وكله سليم ووفيش حد عيان أبدا طب يبقى معناها ايه؟ هيتعرف ازاي نعمته وتعرف تدركها ازاي اذا لم يخلق ما يضادها لازم يخلق جنب السليم السقيم عشان يعرف السليم انه في نعمة جياله وبعدين السقيم في من هو شد منه ثقما من فيدرك ان الله رحمه لانه لم يجعله مثل غيره الذي اذهب عنه السمعة والبصرة والرجلة واليدة كل هذا وبعدين الثاني هيجد اللي ذهب عنه كل هذا ومات وبعدين اللي مات برضو يعرف ان هو انتقل من هذه الحدنة الى الاخرة. فيجلي ثمرة عمله وهكذا. ومال تعرف منين النعمة. وتعرف منين ان في واحد سليم واحد سقيم. طيب ما ربنا خلق الغلط. ربنا خلق الغلط. الله. طب وخلقه ليه? علشان له ناس تغلق. عشان في ناس بتغلق. يعني ربنا خلق المعاصي عشان ايه? عشان في ناس بتعصى ربنا. الله. طب ما نعرف منين دي معصية. لازم يخلق الطاع. لازم تعرف في طاعة وفي معصية وخيبالك فلما ايجي يا ربنا سبحانه وتقالى لما تيجي تلاقي واحد ماشي في طريق الخطأ الخطايا مش الخطأ الخطيئة ماشي في طريق الخطية وبعدين عمال بيرتكب في خطايا تقول يعني تكلمه يقول لك يا اخي ما مكتوب عليه مكتوب عليها كده بقى انت على له المحفوظ وشفت انك انت مكتوب عليك تروح تعمل كده فتروح تعمل كده ده انت رايح علشان خاطر تغذي وطرك عشان كسبك عشان شهوتك ذلك بما كسبت أيديكم يبقى اللي بيروح يعمل معصية مش بيروح ينفذ قضاء عليه وقدر وربنا حكم عليه بكده بيروح ينفذ بوطره هو ورغائبه هو لان ده مكسب له حيعود عليه باللدة وحيعود عليه بالمتعة وحيعود عليه بقضاء الوقت اللي هو عايزه او عشان كده بيأسم عشان كده بيأسم لأنه لو عمل كده وهو في غفلة لو عمل كده وما بيشعرش لو عمل كده وما دكش طعم الحكاية دي لو عمل كده وما كانش في باله وأنه هو هيعملها عشان يتلذذ بها ويستمتع بها مش هيبقى عليه ذنب ولا عليه وزن ولا حاجة أبن هو الوزر حيكتب عليه ليه? لانه دبر وقدر وعمل ايه? الرغبة واتجمعت عنده والارادة وبعدين ساعة علشان يعمل وعشان يكسب وعشان يتنبذ وعشان يقضي وقته. يبقى عشان كده بيأسم. ولو لو نفذ هذا كله. ولو ما نفذش ده كله. فيبدأ ربنا سبحانه وتعالى ظالم? لا عادل. لازم لازم يوجد ايه? النقائد. ولازم يوجد الخير والشر ربنا خلق الخير والشر وخلق الكفر والإيمان ليبلوكم أيكم أحسن وعمل خلق الموت والحياة ليه طيب ليه موت دا عمره عشرين سنة وموت دا عمره مية وخمسين سنة دا وموت دا عمره ستة شهر وموت دا بطنمه وموت ده تقول ليه الله ما لازم يا أخي لازم ما الـ الـ الـ الـ الإرادة الإلهية المطلقة التي لا يحدها حد تظهر ازاي ظهر ازاي الاراده الالهيه المطلقة دي واحد ي ي ي ي يبقى عاوز عيال وما يجروش عيال واحد عاوز رجاله ويقولوا الونسوان في بنات وهو عاوز ايه وعايز ذكوران ليه كده عشان عشان ربنا عاوز يعدل مخه ربنا مش مش قاعد خدام عندك تملي عليه تقول له اديني عيال اديني اولاد اديني صبيان اديني بنات لا ما دام انت جاي تامر على ربنا وعاوز تفرض عليه إرادتك وعاوز وديه لا مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو إرادة ينفيزه وغرض ويعمل كده عاوز يدي ده هو ذكوره وعاوز يدي ده ناس وعايز ما يديش ده حد خالص في ناس تتمنى يجيلها بنات في ناس بحرومين خالص يتمنى يجيله ضوفر بنت عايز ضوفر بنت عايز براد تحبل بأي شكل وعمل يجري الشرق والغرب ويروح هنا ويروح هنا وينفق لفقات باهزة بس علشان خاطر ويمكن يقف مواقف حرجه ويقف عند الأطباء ويأخذوا منه ما منيه يأخذوا منه علشان يأخذوا منه منيه هو يستمني قدامهم في العيادة علشان ايه الفضيحة دي علشان التكشف ده علشان المهامة دي علشان يسدل ده كله جال عشان خاطر عاوز عيله عاوز عيل عايز بلاط تحبل باي شكل عشان رجولته تثبت عشان يبان ان هو فحل والا هيعرف الناس تعرف الذباح فحل ازاي واخد ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى اوجد هذه الاصناف كلها بعدله ورحمته بعدله ورحمته واخد بالك لا يسال عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى حين يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمه هو صادق في هذا وإذا طلب منكم هذا الطلب إنما يطلبه منكم لتقتدوا به حرمت الظلم على نفسي أنا فيجب أن تكونوا أنتم عدولا بينكم فلا تفش الظلم بينكم الظلم بينكم محرم جعلته بينكم محرم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتما. شوف بقى كلكم ضال إلا من هديتما. فييجي ازاي? الولد لما بيلد من بقى قلة ما وبينزل? بيتولد عالم بيتولد, عالم. بيتولد ايه? بيتولد فقيه? بيتولد ايه مهندس? بيتولد طبيب? بيتولد محاسب? الولد بيتولد من بقى قلة امه ايه? والله اخرجكم من بطون يماتكم لا تعلمون شيئا. أه؟ لا تعلمون شيئا. جعل لكم ايه? ادوات العلم. وجعل لكم السمع والابصار والافدة. يعني خلق لكم الوسائل. ادوات. ادوات ايه? ادوات العلم. فجعلكم صفحة بيضاء. تولدون من بطون يماتكم لا تعلمون شيئا. طيب. وبعدين تيجوا بعد ما تتولدوا لكم اسماع وابصار وافئده من طريق هذه الحواس بيصل اليكم العلم ويصل اليكم الجهل ويصل اليكم الضلال ويصل اليكم الهدى ويصل اليكم الايمان ويصل اليكم الحاد ويصل اليكم الكفر ويصل اليكم المناهج الضاله وصلكم المناهج الصحيحة من طريق ايه السمع والبصر والفؤاد وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن السمع والبصر والفؤاد إيه؟ كل أولئك عنه مسؤول. أنت مسؤول عن كل إيه؟ عن كل هذه الأحوال مسؤول عنها. لابد أن تصمها وأن تغلقها دون الجهل والضلال. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا كده هو على ضلال في الأصل على ضل ضالين. لأنك إذا لم تعرف ربك فأنت على ظلال إذا لم تعرف نبيك فأنت على ظلال إذا لم تعرف فرائض اللي بكتبو عليك فأنت على ظلال إذا لم تعرف الحلال والحرام فأنت على ظلال إذا كيف عرفت هذا بالعلم فالذي أحجم عن العلم كثير من الناس وكثير وقليل من عباد الشكور وكثير وق وقليل ماهم وإن ططع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله واخذ بالك يبقى اكثر اهل الارض على ضلاله ربنا استفى منهم واختار منهم فئة منهم هي ايه هي الفئة المؤمنة والفئة المهتدية فجال كلكم ضالوا دم يقول يا عبادي يا عبادي دي يبقى يا عبادي هنا تشمل كل الذين خلقهم كل خلق الله عباده كل خلق الله عباده فيه عباده في وفي منهم كفار واخد بالك هؤلاء عباد ولكن عباد الدعوة عباد الدعوة وفي منهم المؤمنون وهؤلاء عباد والاجابة عباد الدعوة دول اللي طلب منهم يعبدوه ومش عاوزين راحوا يعبدوا غيره او تصوروه في اشكال مما خلق من البشر او من الحيوان او من الحجر او من الشجر اتخذوا لهم آلهة وجعلوها أندد لله وعبدوها واخد بالك دول أنا رأيت في بلاد جنوب شرق آسيا رأيت معابد طبعا رأيتها الخارج ووصفوها لي من الداخل وجدت هذه المعابد على حيطانها وأسوارها تماثيل للحيوانات كأنها تكاد تنطق تكاد تتحرك صناعة التماثيل دي صناعة مدقنة جدا هنا فتجد الصور بتاع المعبد محاط من اعلاه بجميع جميع الحيوانات جميع الحيوانات نعم حتى الافاعي حتى الممور حتى القردة البقر الغنم الحشرات كل ذي مرسومة بنقوتة في المعبد دي كلها آلهة بتعبت جوه دي كلها آلهة بتعبد جوه الله ايه دي كل الأكل دي آلها أي وبعدين تلقى مثلا بقرة بقرة مشي في الطريق البقرة دي بقرة بهيمة توقف المرور على كيف توقف المرور ساعت ما تكون السيارات جاية وتاج بقرة تفضل وقت لما تفضل حضرت البقرة وتتنحى وتمشي جات الشمال أو جات اليمين وبعدين السيارات تمشي لي لأنها لو مسها أحد لسفكة الدماء وأنهارها أنا شفت في أبو ظاب الهنود هناك عندهم بقرة هنود هنادك عندهم بقرة وكنا أركب سيارة وبعدين تاع سيارة كانت في الظلام في الليل لم يرى البقرة فصدمها فخرج الهنود بالسيوف وردوا يلحقوا بنا وصاحبنا أخذ على سرعة 180 كيل وفضل ماشي في أزقة وفي حواري إلى أن ضللهم عنهم ركب سيارات وقعدوا يبحثوا عن إلى أن غبنا عنهم. واخِد غبنا عنهم. واخِد بله. لما أنت تشوف اللي اللي اللي دول، تشوف البوزيين آه وتشوفهم بيعبدوا بذاع كده، عمل زي الطور كده، تمثال حجر كده كبير كده وعالي، وعاوزيني وده السنة من أجلهم بتاعهم بيعبدوه. ده, إيه؟ ده الإله اللي بيعبدوه. يعني. ما شفتش هائل خرتيت ما يعني ممكن لو الحيوانات اللي اتصوروها دي كلها لكن ده شيء شيء فظيع واحطينه كده وقاعد وقاعد ايه عمالين بيعبدوا ده يعبدوا الصنم ده هل هذا عقل لهم عقول الناس اللي بيجيبوا حتة حديده ولا خشبة مستطيلة ولا خط مستعرض كده وبيعبدوه بيعلقوا في صدرهم ويعلقوا في البيوت ويعلقوا في السيارات بتاع دول ايه دول عندهم عقول الناس اللي بيجيبوا واحد عامل ايديه كده ويحطوه على الخشب الم... بتاع المستعرض دي ويحطوه يعلقوه كده واحد كده اللي جاء عامل ايديه كده وعلقوه كده ويقول لك اه ده معرفش ده سيدنا عيسى سيدنا عيسى طبعا كذبوا كذبوا هؤلاء يضلون كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم الهداية من الله اطلبوا من الهداية اوعى واحد فيكم يزعم انه فيلسوف وانه يقدر يصوغ للناس طريق الهداء او يصوغ لنفسه طريق الهداء. عمل كده ليينين. وعمل كده كارل ماركس. وعمل كده آآ آآ ناس جاب لهم. وعمل كده ناس بعدهم. ها? جامبول وما ومعرفش. ناس اصحاب فلسفات واصحاب مناهج. واصحاب مبادئ. واصحاب عقائد. ودول عاوزين الناس تتبعهم. ويكتبوا ويقلفوا ويعملوا. قولوا لي تجربة من هذه التجارب وعلى كثرتها في العالم كله نجحت حتى هذه التجربة التي تسندها دول عظم يعني تجربة الشيوعية وتستندها دول عظمة بل دول دول كثيرة الصين وروسيا وكتلة الشرقية وما عرفش ودي كلها حتى وصلت لحد بلادنا هنا يعني بعض البلاد يعني استهوها هذا الضلال وتنقته هاتوا لي تجربة من دون نجحت وصاحت أم لها يعني استقامة ولها احترامها ولها فين ما فيش يعني يعني لا بد إذا تجد الشيوعية لا يمكن أن تحل بلدا إلا بحمامات الدم وسفك الدماء لا بد أن تنشر الإلحاد ولا بد أن تعادي الله وأنبياءه ب... وده طريق إيه؟ ده طريق تصاغ به الأمم ده الطريق اللي يمكن تحيا به الشعوب ده الطريق اللي ممكن تهدي به الناس إلى مصدحتهم وإلى مجدهم وإلى ولهذا تجد بخواء عبارة عن أشباح هياك العظمية لا دم فيها ولا لحم يعني كالهياك العظمية لأن ليس فيها روح وليس فيها عمق وليس فيها إيمان بالله فهذه هي النظم التي موجودة في العالم هم ليه بحرب الإسلام بحرب الإسلام لأنه هو البديل الوحيد الصالح لسياسة العالم وسياسة الأمم وإيصالها إلى سعادة البشرية عشان كده هو المنافس الوحيد ما فيش منافس ما فيش منافس يعني الرأسمالية لا تنافس الشيوعية واخد بالك يعني المسيحية لا تنافس الصهيونية الصهيونية لا تنافس الشيوعية الشيعية لا تنافس حاجة من دول يعني ليسوا متنافسين إلا زي ما واحد بفتح سوبر ماركت هنا وسوبر ماركت هنا قم ده يزين الباترينا شويه علشان الزبون يجيله ده يجيب بضاعه فيها أنواع شوية رخص في السعر علشان ده يجيله يعني تروح سوبر ماركت ده سوبر ماركت الشيعية وده سوبر ماركت الإمبريالية ولا الرأسمالية وده سوبر ماركت الصهيوني بس كده سوبر ماركت لكن الإسلام في ايه في دول الإسلام تجارة لن تبول الإسلام دين الله الذي خلق الأرزاق والأقوات والأموال والبشر وكل هؤلاء جميعا خلقهم الله صاحب الإسلام والله هو المسلم الأول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وقول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا هو أول مسلم أول مسلم أول مسلم هو الله وبعد ذلك رسل الله سيدنا محمد عليه السلام اول المسلمين. صلوا على رسول الله. كلكم ضال إلا من هديت. فن طريق الهدية طريق الهداة وطريق الله. فاستهدوني. اطلبوا مني الهداية كيف تطلب من الله الهدية؟ واحد بلاجيب يشرب سجائر. تقول يا عمي بطر السجائر السجائر حرام. يقول له تطلب من الله انه يهديني وبطر السجائر. بالله عليك. قل له إدي. أنت بتطلب من الله إنه يهديك عشان تطبطر السجائر. ايه اللي اطلبه من الله عشان يخليك تبطل السجاير اقول يا رب شل لي ايده لما يجي ياخد السيجاره وحطها بفمه يا رب اغلق فمه حتى لا يفتح عندما يريد ان ياخد السيجاره بفمه ايه يعني مثلا ادعي لك ازاي يعني اديلك انت عارف ان ده ضلال وطالب من الله ان انا طيب يا اخي ما هو اللي ده بايدك ها والضلال في ايدك في ايدك الولاعه في يدك حلبة السجاير في يدك ما تجيبش في يدك ما تشتريهاش في يدك يعني عايز ايه الهدايا عايز إيه ربنا اهديك ازاي? تروح للسوبر ماركت تلاقيه غلق معندوش سجاير. تبص تلاقيك عجلك في زلزل. طير. تدور عليها فين? تلف. تروح باب مكة. تروح باب المدينة. تروح بطريق المطار. تفضل تلف جدة كلها عشان تلاقي سجارك. عشان دواء على سجارك. ايه? وبعدين تجي تقول ادعيلي عشان ربنا اهديني اذا كان انت متهافت عليها تهافت ولا ولا ليلى وقيس, وقيس وليلى. و... كانوا بيحب يعني واحدة امريكا جمال العالم. ايه دي? عبارة عن بتاعها كلها زفت وكلها قطران. مش فيها قطران? مش فيها زفت? في حد في الدنيا يعشق الزفت? ايه دي? ايه الازواق الفزدة دي? ايه الازواق المهببة دي? اسواق حطة خالص. واحد يعشق السجارة. يعشقها كما يعشق امرأة جميلة يعشق السجارة ويطلبها ليقبلها كده ويجيب بتاع النار كده وولعها وسلام يا سلام ايه ده يعني واحد مرة شفته في في في مكان من الاماكن المحن يعني فكان في الكيف حبك الكيف حبك وعايز يشرق سجارة فتعرف عمله عطى السجام دبلة الخطوبة وقال له اديني سجارة دبلة الخطوبة دي عند الناس اللي بيلبسوها رمز الرباط المقدس ورمز المشعرف ايه ورمز المحبة ورمز ال الدوام ورمز البصير ورمز الاجل الواحد والعمر الواحد وبتاع كل دي الدبلة دي عطاها للتسجان عشان ينتينيه سجارة وخدها وعطها للسجارة. شوفوا لما يحبوا قل لي بالله عليك دول لهم عقول ان بها ده له عقل يفقه بيه السجارة يا ابني يعني هي آآ آآ لا هي رائحة زكية لا طيب رائحة زكية حتى لو كانت رائحة زكية يا اخي الواحد ما مايستموتش فيها بالشكل دي لا هي رائحة زكية ولا طعم طيب طب انت جوع كده تقدر تحطها في نص الغير وتاكلها يعني تشبعك يعني مسلا واحد جاء يقدر يجيب لجمة عيش ويغمس بيش سجارة يا تشبعه من جوع. لا تسممه. تسممه ويموت طبعا. تسممه. وتعملوا قرحة في المعدة وتفتك بالمعدة كلها لها وتفتكها خالص. سألوا الدكتورة هو ويقول لكم. وقال بالك يعني احسن تقول ان انا بتدخل في عمل غيري. ها تعال ايه تعمل السجارة? الدكاترة دول بيقولوا إن بقى هي السبب الوحيد ولا أعظم سبب في حاجات كثيرة تجيب الكوليسترول لكن هي من ضمن الأسباب اللي تجيب الكوليسترول حاجة في الدم تعمل تجلط شديد وتترتب عليها الشلل ويترتب عليها انفجار في المخ ويترتب ده ايه ده لما يزيد الكوليسترول السجائر بتساعد على زياده الكوليسترول السجاير بتجيب سرطان الرئة يعني ما فيش سبب الوحيد بيقولوا هو اللي بيجي سرطان الرئة سرطان الرئة بيجي منين من السجاير من الدخان الدخان كله جيب سلطان رقع طيب يعني, يعني فيها مضر حد قال ان اللي يشرب سجارة عضلاته تدخنت كده ويدخل كمال الأجسام لانه شرب يشرب علبة كنت وخش مباراة كمال الأجسام يطلع فايز بالمرتبة الأولى حد قال ان السجائر لما المريض يش يعني يكون في دور نقاها قوم الدكتور يقول له خد سجارة قبل الأكل وسجارة بعد الأكل لحن علشان ايه؟ عشان مفعولها للدواء تخلي الدواء يعمل مفعوله ولا اول ما يخش الواحد عند الحكيم يقول له انت بتشرب سجاير ولا لا؟ كنت شرب سجاير بطل السجاير ونهار ما يخاف انه يزعل وروح لطبيب لطبيب غيره يقول له خفف منها شويه علشان ايه؟ مش عاوز يزعله علشان عاوز يمشي على هواه لحسن يزعله ويقول لك ده الدكتور ده محنبكها قوي اما ادور على دكتور بيشرب سجاير عشان يروح له يلاقي دكاترة بتشرب سجاير ويقول لك مع الاسف ما تشربش دي و... ويعمل كده يشرب السجارة كده وهو حاطط كده ويشطه ويقول لك مع الاسف تقلل من دي ويعمل كده هو بيشرب سجاير وهو يطلب منك انك تقللها او توقفها ها معترف برده معترف بيها ما كلكم ضالوا إلا من هديته فاستهدوني اهدكم اهو الدكتور بيعلم العيال في الكلية ويقول لهم ايه دي من مصادر الكوليسترول مع الاسف ويشرب ويقول له مع الأسف وأخذ بالك والله كله الله ده التلامزر اللي بيقولولي يقول لي ايه يعلمنا ان دي فيها أسف وفيها ضرر وبيقول مع الأسف اسمحوا ويشرب طبعا دائما عالم مش عامل بعلمه يعالم عالمهم بعلمه لا يعملان معذب من قبل عبده للوثن. الوثن مش كده كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اسألوا الله الهداية لأن مصدر الهلاء الله ومصدر نعمة الاستقامة من الله ومصدر نعمة الرحمة من الله واسألوا الله العفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت مع تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم الإسلامية على أمل اللقاء معكم إن شاء الله تعالى مع كل ما هو جديد ومتميز من ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته